فَسَرَايَ الَّْذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَنُوتَيَن وَقَالَنُوتَن مَا لَنَا وَلَدَا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا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 يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض, الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد حصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رَحْمَةً فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هل تحس منهم من حد لو تسمع لهم رئزا؟